وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ وَاسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لجنبه دعانا لجنب به او قائدا او قائما فلما كشفنا عنه ذره مر كالم يدعنا مر كالم يدعنا الى ضر مس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 ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ لِنَنْظُرَ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ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 اَخَافُ إِنْ أَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنِّي أَخَافُ إِنْ أَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ الله مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَضَاهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ان هؤلاء لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قُلْ أَنُبِّئُكُم بِما لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأرض سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَما كانَ النَّاسُ إِلا أُمَّةً واحدة فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنّ وإنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستتم إذا لهم إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ في البر والبحر حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ في الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وفرحوا بِهَا جَاءَتْ رِيحٌ عاصف جاء التاريخ العاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين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 يا ايها الناس انما بغيؤكم على انفسكم متاع الحياه متاع حياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم, فننبئكم بما كنتم ثم تعملون انما مثل الحياه الدنيا كما إن انزلنا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به, فاختلط به نبات الارض مما ياكلون سُأَن آم حتىَ إِذاَا أَخَذَة الأُ زُخرفَهاَا وَزانَة وَزََّانَة وَظَنَّ أَحْلُهَا أنهُ قادِرونَ عَلَيهَا وَظَن أَهْلُهَا أنهُ قادِرونَ عَلَهَا أَتهَا أَمررناَا اتاه امرنا ليلا او نهارا فجعلناها اتاه امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كاللم تغنى كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى